فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تَابُوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغوا مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحف المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم رب برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم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 وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ الْتَفَّتُمُّ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كفروا.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 ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يخفكون اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا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 مَا نُرِيدُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى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 والَّذينَ يَكْنِزونَ الذَّهَبَ وَْفِقضطَ وَلَا يُم ف قُونهاَا فيِي سَبِيبِ اللَّهِ فَبَشِرُهُم بعَذاَابِأَلم يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا ف نَارِجَهًاَّ مَ فَتُق وَ بِاجِبَوم وَجنُوبُم وَظُورُم هذا مَا كََزدُم لِآافُسكُمْ فَذوقُ مَا كُتُم تَكْنِزون إِ عدتَّون عندَ اللهَِّثنَا عشَرَ شَهْرًا فيِي كِتابابِ اللههِ يَوْم خَلَقَ السَّماواتِ والالأَرض يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَضَ مِنهَا أَربعةةٌ حُر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 انما المنسيه زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ليواطئوا عزه ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تحزن إن الله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 لم أَزتَ لَم حتىَ يَتَبَََّنَ لَكَ النَّزينَ صَدَقُ وَتعالَمًا كَازِبين لا يَسَْأذن كََّزينَ يُؤمِنونَ بِاللههِ وَيَوْمٍ آآ آخرِِ أَ جَعيد بأَموَالم وَأَفُسِهِم واللهَّهُ عَليم بالمتقين.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 ولكن كره الله بعفهم فثبطهم وطيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لهم ولا اوضعهم خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ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 لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْأَلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا أَرْدُوا وَإِن لَّمْ يُعطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ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 إِ مَ الصدَقاتُ للِلْفُقَر وَالْمَسَكين وَالعَامِلينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤدَّفَةِ قُلوبُوم وَفِّقابِ وَالغَو مِينَ وَفِي سَبيللَّ وَفيِي سَبللهَّ وَبِن السَّبين فَرضَةَ مِنَ اللهَّ واللَّ عَمٌ حَكم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 ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئ بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون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 إفَةِ مِنكُمْ نُعَزِبَ القَائِفَ نُعَزِبَ القَ إِفَةَن بِأََّم كَوا مُجرِمِينمُنَافِ قُونَ وَْمُنَافِ قاتُ بَعْضُون مِن بعض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 فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِكُمْ وَخُذْتمْ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الخاسرون.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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأُلُضْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا لَقَمُوا إِلَّا أَن أَوْلَاهُمْ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَبِنهُمَنْ عَهَدَ اللهَّهَ لإِن آتَانَ مِ فَْل لَ نَ الصَّددَّقََّ وَلَنَكُونًاَّ مِنَْ الصَّالِحين فَلََّا آتَهُم مِ فَضْل بَخِلُ بِه وَتَوََّ وَهُم معرضون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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جردهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ الْجَنَّةِ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوه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 انهم كفروا بالله ورسوله وما كانوا هم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اثَّأَرْتَ أُرْضُ الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا رُكْمًا مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَالْقَبْعِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفقون ان نَم السَّبيل على الذيينَ يَستَأذونَكَ وَهُمْ أَغْني رض بِأَكُ م الخَوَالِ ف وَطابَ اللهَّ عَلَ قُل بِِم فَووم لا يعلمون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 والله عليم حكيم وَمِنَ الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وَمِنَ الأعْرَابِ مَ مِنُ يؤمن بِاللهِ وَْيَوْمِآخِرِ وَيَتَّخِ ماَا ي ف قُقُ بَاتَّ يَِم اللهَّهِ وَصَلَواتِر الرَّسُول أَل إِ قُرربَةُ الَّهُم سَيذقِلم اللهَّ فيِي رَحمَتِ إِ اللهَّه غَفورُ رحيم. والالسابِقُونَ الأوَّلونَ مِنَمُاجِرينَ وَأَو صارِ والَّذينَ التأَبَعُ بِإحْسَانِ الرضِيَ اللهَّ وَعَنْهُم رَضِيَ اللهَّ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَعددَّ لَم جََّ وَعددَّ لَم جََّاتٍ تَجر تَ تحتأَْهَا رُ خَالذينَ فيِيهَا ذلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ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 والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين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 والأنصار الذين اتبعوه فِي ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا أن ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا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 أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا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 كُل لِفِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَعْلَمُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَالَّذِينَ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 أَمَّ الذيينَ فِي قُلوبِهِمَّ رَضُون فَزَادَتُم رِجسًا إلىى رِجسم وَم تُ وَهُم كَافِرُون أَولَا يَرَونَ أنَّهُم يُفْتَنونَ فِي كُلِّعَامِا الرَّوطًَ أَو مَرتَين ثمَُّ لا يَتُبُون ثمَُّ لا يتُبونَ وَلهُم وَإِذَا مَا أُنْزِلَتِ التُّورَةُ نَارٌ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا